119. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 110. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادعو الى عباد الله اني لكم رسول امين وان لا تعلو على الله اني اتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء 118. وأسرف عبادي ليلا إنكم متبعون 119. البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع مقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهه كذلك وأورثنا ذا قومًا آخرين فما فكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن المتقين في مقام الأمير في جنات وعيون يلبسون بس دسوا واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور النعيد يدعون فيجا بكل فاكهة آمنين